صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقود قومه يوم القيامه فأورده النار وئس الوئذ المروع وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بإسرفت المرفود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا فَسِهَمًا فَمَا أَغْنَتْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله من شيء بِنك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَذْكِيرٍ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ أَخَذَهُ إِلِيمٌ ففي ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجبوع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل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 خالدين فيها ما دامت السفاوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأهم الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها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 إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة جدا فَسَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ منه مُرِيبٍ وَإِنَّ الَّذِينَ مَا لَمْ يُوَفِّي يَدَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خبير اَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْغَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من